بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع ثم أما بعد نواصل حديثنا في مجمل سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وانتهى بنا المقام إلى هجرته عليه الصلاة والسلام إذا المدينة التي وفق الله تعالى أهلها لمبايعته في العقبتين الأولى والثانية وبيعة العقبة الأولى تسمى ببيعة النساء وبيعة العقبة الثانية تسمى ببيعة القتال وسمي الذين دخلوا في دين الله تعالى من أهل يثرب سموا بالأنصار لأنهم نصروا الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كما أنهم اووا إخوانهم من المهاجرين ومدحهم الله تعالى على صنيعهم هذا مدحا كثيرا وسنرى من خلال هذا العرض المجمل كيف كان حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما وحربا أذن النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين بالهجرة إلى المدينة فهاجر المسلمون إلى المدينة وكانت تسمى آنذاك بيثرب، وأول من هاجر بعد ذلك الإذن أبو سلمة وزوجه التي لحقت به بعد سنة في قصة طويلة أشرت إلى مجملها في المجلس الفائد وتتابع المهاجرون في الهجرة ولم يبق في مكة إلا ما كان محصورا ومن جملة الذين مكثوا في مكة النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وكلما حاول أبو بكر وأراد أن يهاجر منعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأبي بكر رضي الله تعالى عنه في الخروج فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله فأذن له النبي عليه الصلاه والسلام وقال نعم فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر من خوخه في بيت أبي بكر ليلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في رابعة النهار ومكث عند أبي بكر إلى الليل فخرج ليلا أي مكث النبي عليه الصلاة والسلام بقية النهار وشطرا من الليل ثم خرج بعد ذلك من هذه الخوخة أي الفتحة في بيت أبي بكر رضي الله تعالى ليلا وماضيا إلى غار ثور وانطلقت قريش تتتبع آثار هذين ألفارين من كيدهما وبأسهما حتى انتهى المشركون إلى غار ثور وعندئذ قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما ذلك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا وأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيام وقوله إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأياده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وما يقال بأن هناك يمامتان باضطة عند فم الغار ثم أتى العنكبوت لينسج خيوطه على باب الغار فهذا لم يثبت بإسناد حتى ولا ضعيف لم يثبت بإسناد ولا ضعيف فهذه من جملة القصص والأساطير التي انتشرت بين الناس ومعلوم أن صرف المشركين من غير سبب مدي أولى في الإعجاز من وجود اليمامتين وهذا العنكبوت لأن وجود العنكبوت والعنكبوت دليل مادي يجعل المشركين منصرفين عن هذا المكان. ولكن مع عدم وجود ما يدل على على هذه أو على هذه الأمور الحسية، فإن الله تعالى صارف قلوب المشركين عن الغار صارف قلوب المشركين عن الغار وهذا يدل على التأييد الرباني لمن كان عبد له. ثم أفلت النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه من كيد المشركين وانطلقوا في هذه الرحلة المباركة وجدت قريش الطلب وجعلت لمن أرشد عليهما أو دل أو أتى او ظفر بهما حيا أو ميتا مئة من النوق واجتهد المشركون في طلب النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه ولكنهما سلكا طريقا وعرا لم يسلك أحد وكان دليلهما في ذلك دليل ماهر وهو عبد الله ابن ريقت وكان انذاك ذاك مشركا لم يسلم كان أن ذاك مشركا لم يسلم وفي ذلك دليل أنه يجوز الاستعانة ببعض المشركين إذا دعت الحاجة إلى ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولكن هذه الاستعانة لابد أن تكون مقيدة بشروط مقيدة بشروط ألا, تكون أو ألا يكون فيها خارم للموالاه والمعاداة الأمر الثاني أن يكون الأمن لازما من جهة هذا المشرك وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على ساحل البحر وانقطع الطلب ولكن هناك رجلا يسمى بسراقه ابن مالك رصدهما عندما رأى أسودة بجوار البحر فانطلق إليهما حتى إذا أدركهما ساقت فرسه في قصة معلومة لدى الجميع وثمر النبي عليه الصلاة والسلام في المسير حتى وصل إلى يثرب يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم إذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم سنة 13 سنة مكث النبي عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله تعالى بمكة 13 سنة 13 سنة 13 سنة, 13 سنة. وكبر المسلمون بمقدمه عليه الصلاة والسلام وفرقوا فرحا عظيما وما يقال بأنهم غنوا طلع البدر علينا فهذا لم يثبت أبدا في قصة الهجرة لم يثبت هذا الحدث أبدا في قصة الهجرة لأن ثنية الوداع ليست من الجهة التي دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يهنونه بأنه قدم ثنية الوداع وهو لم يمر عليه أصلا عند دخوله في مقدمه من مكة صلى الله عليه وسلم حيا المسلمون النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام ولم يذكروه باسمه تأدبا وإجلالا وتعظيما له صلى الله وسلم ونزل النبي عليه الصلاة والسلام في دور بني عمرو بن عوف وخطا هناك مسجد قباء وهو أول مسجد أسس في الإسلام أول مسجد أسز في الإسلام هو مسجد قباء. ثم بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجده بالطين بنى مسجده بالطين وكان طول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من مئة ذراع قريب من مئة ذراع وعرضه كذلك يعني مئة في مئة يعني عشرة ألاف ذراع هذا مساحة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عمده جذوع نخل، وسرقته بالجريد، وجعل قبته أو قبلته إلى بيت المقدس، جعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له ثلاثة أبواب، وبنى بيوت نسائه بجوار المسجد. وثقف بيوت نسائه بالجذوع والجريد والنخيل فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من بناء مسجده وبناء بيوت أزواجه بنى بزوجه أم عبد الله الطاهرة الصديقة عائشة بنت الصديق الأكبر أبي بكر عليها وعلى أبيها أرضوان وكان ذلك في شهر شوال من السنة الأولى للهجرة يبقى في السنة الأولى للهجرة في شهر شوال كان البناء بمن؟ بعائشة رضي الله تعالى عنها في هذه السنة أي في السنة الأولى من الهجرة كان بناء مسجد قباء أول مسجد في الإسلام اثنين كان بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار الأمر الرابع موادعة النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة وإن كانت الآثار في ذلك ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا مما دل على أن هذا الأمر كان له أصل الأمر الثالث في السنة الأولى من الهجرة زيدت الصلاة من ركعتين إلى أربع ركعات زيدت الصلاة من ركعتين إلى أربع ركعات هذا كله في السنة الأولى إذن اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بالجبهة الداخلية اخى بين المهاجرين والانصار بنى مسجد قباء بنى مسجدا. وادع اليهود وسالمهم حياه المسلمون بتحية الاسلام دخل الاسلام بيوت اهل هذه القرية اه الفاضل اهلها والصالح اهلها الصالح اهلها والفاضل اهلها ثم كانت هناك الصلاة قد استقرت قد استقرت الصلاة فزيدت من ركعتين إلى أربع ركعات، ولم ينشغل النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك كله بالجبهة الخارجية بأعدائه المتربصين حول المدينة لا سيما أهل قريش الذين سلبوهم أموالهم وأخرجوهم من ديارهم ودورهم وما عليهم وحزبوا لهم واعدوا لهم لم ينسهم النبي عليه الصلاة والسلام كما لم ينس احلافهم من الأفخاذ والبطون من القبائل العربية المتناثرة بين مكة والمدينة هنا وهناك ولذلك أعد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه للجهاد بعدما تبنى المسجد وأخى بين المهاجرين والأنصار وأعد الأمر عدته وأمور الشارع بدأت الأمور تستقر بدأ يعد المسلمين لماذا للجهاد في سبيل الله وذلك من خلال أعمال عسكرية متلاحقة من أول سنة من السنة الأولى بعد الهجرة بشهور قلائل بدأ الإعداد العسكري والتعبئة العسكرية لملاحقة المشركين من خلال السراية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب في رمضان من السنة الأولى في ثلاثين رجلا من المهاجرين لاعتراض قافلة لقريش جاءت من الشام وكان في هذه القافلة أبو جهل في ثلاثمائة رجل من المشركين إذا المسلم كانوا ثلاثين المشركين كانوا, كام؟ كانوا تلتميا وكان مع المشركين عظيم الكفر ورأس الكفر وأبو جهل الأمة كان معهم فالتقوا, فالتقوا وكاد القتال أن ينشب بينهم ولكن حجز بينهم رجل يسمى بمجدي ابن عمرو الجهني مجدي ده اسم عربي لكن مجدي من غير التجديد ده اسم تركي مجدي نسبة الى المجد اذا ده اسم عربي والنسبه عربيه لكن مجدي من غير تجديد الياء ده اسم تركي فالنسبه التركيه الى الالقاب او الى الاسماء العربيه تكون بياء من غير تجديد زي نظمي وحكم وحكمي وشوقي ومجدي وغير ذلك طيب وكان مجدي ابن عمرو الجهني موادعا للفريقين يعني كان بينه وبين المسلمين مواعدة سلام وبينه وبين المشركين مواعدة سلام فلما فرق بينهم وحجز بينهم اللي ايه سموا كلامه فانحجز الفريقان ولم يحدث بينهما قتال لكن تجرأ المسلمون ثلاثين 30 والمشركون تلتمية فتجرأ المسلمون على قتالهم وهموا بالقتال لكن حجز بينهم من مجدي الجهني في شهر شوال يعني امتهى الشهر بعد على طول مباشرة بعد عدة ايام وفي شهر شوال, وفي شهر شوال وبعد خمسة اشهر فقط من وصوله المبارك يعني بعد اربع شهور بعد حمز بعد بشهر بعد السرية الاتيادية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص في عشرين من الصحابة لاعتراض قافلة لقريش أيضا فخرجوا على أقدامهم يسيرون الليل ويكمنون النهار مفيش بقى لخيل ولا يجمل ولا أي حاج ماشيين على رجليهم. يمشون بالليل ويكمنهم بالنهار حتى بلغوا الخرار دا مكان موضع ببلاد الحجاز، ولكن العير عير قريش أفلتت من هذه السرية ماشي مش مشكلة طيب وفي شهر شوال وهو الشهر الذي بنى النبي عليه الصلاة والسلام فيه بأم المؤمنين عائشة بعث عبيدة ابن الحارث في سرية من ستين رجلا من المهاجرين وكان في السريه سعد ابن أبي وقاص فلقي أبا سفيان عند رابغ رابغ قريب من ساحل البحر ورابغ ده ميقات أهل مصر قريب من جدة فكان بينهما رمي بالسهام ثم انصرف الفريقان شفت تعويد على طول وصل مدين بعد أربع شهور ارسل الحمز الشهر بعد كده أرسل مين ها؟ طيب ثم بعد ذلك أرسل عبيدة وكان في هذه السرية سعد وكان سعد أول من رمى بسهم في الإسلام في سبيل الله في هذه السرية وهذه الأعمال العسكرية المتوالية كانت تربية نبوية صحيحة للصحابة على الجهاد في سبيل الله وعلى الجراءة والإقدام والإقدام وعدم الخوف من ملاقات المشركين ومحاولة لانتزاع بعض الحق الذي سلبه المشركون منهم وأيضا فيه فرض لهيمنة المسلمين على أرض الواقع لأن في الحقيقة الواقع لا يعرف إلا القدم الثقيلة هناك مصلح في السياسة والاستراتيجية العسكرية يسمى بسياسة القدم الثقيلة يعني القدم الثقيلة أي كلما كان حظك خفيفا لا قيمة لك لكن إذا ثقلت قدمك أصبحت كلمتك مسموعة المسلمون الآن أقدامهم خفيفة ليس لهم قدم يريدت لهم قدم خفيفة كمان المسلمون الآن شلت أقدامهم وبالتالي لست لهم كلمة أما من كانت له قدم ثقيلة على أي مستوى مستوى سكاني مساوى عسكري مساوى ثقافي وعلمي مساوى تكنولوجي وحضاري على مستوى ستكون له كلمة مسموعة إذا عندما أتى نفس إذا المدينة كانت هناك أعمال عسكرية هذه الأعمال ألقت الرعب في قلوب كل القبائل والبطون التي حول المدينة المسلمين دار قوة تكل شهر سريع سريع إيه الموضوع ده بقى ده ده قوة جبار ما بيهدوش أبدا هناك جهد متواصل وفي الوقت نفسه ألقى الله تعالى الرعب في قلوب المشركين فلم يشعروا بالأمان المشركين كلما يطلعوا قافلة يجد سريا المسلمين ريحت أبلهم وعزر خدهم مما جعل خطوط الإمداد الاستراتيجي الاقتصادي لقريش مهدده بالخطر الأول كان المشركين بقى في أمن وأمان وربنا عز وجل من عليهم لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وأمنهم من خوف المسلمين أقضوا مضاجع المشركين أفزعوهم أذهبوا الأمنة من قوافلهم فبعد ما كانوا بيطلعوا سبعين رجل بس القافلة بدوا يطلعوا كام تلتمية زي مين زي قافله ابو جهل وسنعرض بعد ذلك إن بيزيد العدد لم يوصل إلى قريب من تسعمائة ده كله من أجل ماذا؟ المحافظة على تجارتهم من بطش المسلمين ولذلك هذا الجانب وجانب الجهاد في سبيل الله جانب أصيل في الدين بل إن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا وما اعتمد قوم الجهاد ورفعه إلا أعزهم الله عز وجل ونصرهم الله عز وجل بل إن الأرزاق والبركة لا تكون إلا تحت ظلال السيوف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري والحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمر بإسناد صحيح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على الموت كان يبايعهم على الموت وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أرسل سرية أمرها ووعظها, ووعظها بالتقوى وأمرها أن تكثر من الدعاء وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد سراياه ويشاورهم وكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قتل النساء والأطفال يا سلام كان بينهي صلى الله عليه وسلم الجيوش والسرايا عن قتل النساء والأطفال دي مسألة مهمة جدا في هذه في هذه السنة والسنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعض الصحابة منهم ذمره ابن جندب وله عشرة أقوال في اسمه هناك عشر أقوال في تحديد اسمه وقد قال لبنيه قال لبنيه عندما اشتد به مرضه أخرجوني من هذه البلدة وكان بمكة فاخرجوه مهاجرا إلى الله ورسوله فلما كان بالطريق مات رضي الله تعالى عنه فأنزل الله تعالى في قوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وهذا الأثر أثر صحيح أخرجه الطبري وغيره وفي هذه السنة السنة الأولى أسلم عالم اليهود وراهب اليهود وزاهد اليهود أسلم عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه إذا هذه كل أحداث كانت فيه السنة الأولى هناك أحداث متعلقة بالسياسة الداخلية وهناك أحداث متعلقة بالخريطة الخارجية ورسم الهيمنة الإسلامية على خريطة الواقع بالأقدام أو بسياسة الأقدام الثقيلة ثم أتت السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها حدث الطائفة من التشريعات منها فرض الجهاد وكان قبل ماذنا فيه يعني كانت السرايا التي أخرجت في السنة الأولى كان خرجها مأذونا فيه لم يكن عن فرض وإلزام ولكن في هذه السنة صار الجهاد فرضا وإلزاما وذلك بقول الله عز وجل كان الجهاد قبل ذلك مأذونا فيه وذلك بقول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير وهذه اول ما انزل في القتال ثم فرض الله تعالى على المؤمنين القتال وهو قتال من قاتلهم فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ثم امر الله تعالى بالقتال مطلقا, مطلقا في قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه ولذلك هذه السنه الثانية التي نزل فيها تشريع الجهاد والأمر بالجهاد أي بعموم الجهاد حدثت فيها طائفة عظيمة جدا من الأعمال العسكرية والجهادية المتتالية السنة الأولى كانت التركيز على ماذا؟ على عير قريش الأربع سرايا موجهة من؟ بس. اللي هي ايه عير قريش لأن القرشيين قد ظلموا المسلمين وأخذوا أموالهم وسلبوهم حقوقهم إذا لابد من ترويعهم وتخويفهم وسلب الأموال منهم فكان العمل العسكري في سنة الأولى موجها إلى قريش لكن سنجد تطورا في السنة الثانية للهجرة أن العمل العسكري تجاوز قريش إلى غير قريش الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى لم يخرج في أي سرية من هذه السراي بينما في السنة الثانية خرج النبي عليه الصلاة والسلام على رأس بعض هذه الأعمال العسكرية فأول عمل في هذا العام خروجه صلى الله عليه وسلم في المهاجرين يعترض عير قريش فلم يلقى كيدا، لم يلق كيدا. وهذه الغزوة تسمى بغزوة الأبواء. ثم ذا في أول شهر في السنه الثانية، ثم في الشهر الثالث، وهو شهر ربيع الأول، غز النبي عليه الصلاة والسلام غزوة ثانية يعترض عير قريش، وكانت تسمى بغزوة بوابات. وأمام هذا الضغط العسكري المتواصل ثلاث سرايا في السنة الأولى وسريتين طرع النقص بنفسه فيهم يبقى خمس أعمال عسكرية في فترة وجهزة جدا فترة وجهزة خمس أعمال كحوالي خمسة عشر شهر يعني كل ثلاث شهور عمل عسكري ضع طبعا حاجة مجهدة جدا للمشركين في قريش قرر القريش من قدرش بقى أنيش خمس أعمال عسكرية في حوالي خمستاشر شهر ضغط شديد جدا على القرشيين فأتي قريش في الجزيرة كادت أن تمس بالسوء القرشيون ضاع سمعتهم في جزيرة العرب لابد أن نثبت للجميع أننا قوة مرهوبة الجانب ولذلك جردت قريش حملة عسكرية خاطفة ده جردت قريش حمل عسكرية خاطفة فخرج كرز جابر الفهري فأغار على مراعي المدينة واستاق كثيرا من الإبل كذا خطفة رحاجم على صرح المدينة وساق كثيرا من الإبل فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ردته على رأس طائفة من الصحابة حتى وصل بدرها شوف سبحان الله حتى وصل بدر وفر منه كرز سبحان الله وفر منه كرز إذا فرار كرز بسرية قريش كانت فين في بدر وتذكروا هذا الاسم لأن هذا الاسم له موعد معنا بعد قليل في غزوة مباركة فإذا كان المشركون قد استاقوا بعض الإبل وفروا بها ولم يدركهم المسلمون حتى وصلوا إلى بدر فإن الله تعالى أمكن المسلمين من رقاب المشركين في بدر يعني المكان اللي فر فيه المشركين هو نفس المكان الذي مكن الله تعالى فيه المسلمين من رقاب المشركين بعد أسبوع قليلة وفي جماد الأخرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 150 من المهاجرين يتعاقبون ركوب 30 بعيرا يا إله 150 على كم بعير على 30 بعير اذا كل خمسة بيركبوا بعير يعني واحد بيركب بعير واربعه يمشوا وبعدين ينزل واحد من اربعه يركب كل خمسة بيركبوا بعير يعترضون قافلة لقريش كانت عائدة من بلاد الشام حتى بلغوا ذي العشيرة من ناحية ينبع ينبع في أقصى الجنوب على ساحل البحر بينها وبين المدينة عدة عشرات من الكيلوات يا إله شبه لما الصحابة يمشم عدة عشرات من الكيلوات في الصحراء والجبال والرمال والصخور بهذه الصورة تقطع أقدامهم وتمزق أرجلهم وتسيل الدماء من أرجلهم وما هم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو شريك لهم في ذلك الكرب وهذا الجهد وهذا كله من أجل أن يعترضوا عيرا لقريش إلا أن عير قريش فاتتهم بأيام سبحان الله لما وصل إلى ذلك المكان المعلومة أن هناك عير جاي من الشام طب من الشام إذا مش هتمر من جهة المدينة لن يخاف من المدينة طب يروح من جهة البحر فإن صلى الله عليه وسلم نروح نقابله من ناحية البحر فرحوله من ناحية البحر مع الرغم إن طريق المدينة أقرب من ناحية البحر لكن خافوا من المسلمين شوف الرعب بتاع القريش فمنتهى الرعب بدل ما كده يلفهم كده من ناحية البحر فانطلقت المسلمون ليرصدوا هذه العيره على ساحل البحر عند ينبع إلا أن العيره فاتتهم بايام وكان من فوائد هذه الحملة العسكرية الإسلامية موادعة بني مدلج وخلفائهم وبعد أيام برضك شوف الجهد العسكري المتواصل وبعد أيام وفي شهر رجب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في إثني عشر رجلا من المهاجرين كل اثنين على بعير كل اثنين على بعيش يرصدون عيرا لقريش وخلي بلنا بفرق بين ملاقات العير ورصد العير لما اقول رصد العير يبادئ سرية شيلة مخابرات يبدأ سرية مخابرات لكن ملاقات العير يبدأت قتال ملاقات العير بدأ قتال لكن رصد العير يبدأت استكشاف ورصد استكشاف ورصد إذا معمل مخابرات شوف تدريب العالي إذن سارا للقتال وصار للرصد والجمع وما إلى ذلك طيب حتى وصلت السرية نخلة حتى اسمها نخلة وهذه منطقة بين مكة والمدينة والطائف نخلة بين مكة والطائف لكن سعد ابن أبي وقاص وعدبه ابن غزوان فقد بعيرهما البعير الاثنين نزلهم يقلم أو يشربهم أو يقضوا بعض حوائجهم فالبعير جرى فبيجروا وراه فقدوا هذا البعير فتخلف عن السرية عن سرية مين عبد الله ابن جعش ابن انتخلف عدبه ابن غزوان وسعد للبحث عن البعير الضال ولكن المفاجأة العظيمة جدا هم رايحين بس يستكشفوا القافلة ويرصدوها ويجمعوا معلومات عنها لكن المفاجأة ان الاثنين عدبة وسعد اتلقوا الايه عير قريش قدام عينه قدام عين وجه الوجه وهذه العير تحمل تجارة قريش فهاجم هذه القافلة ما خافوش او ما رجوش وراء رأوا حجمينهم الاثنين على قافل قريش وقتل عمرو ابن الحضرمي كان مشركا قتلا وأسر عثمان ابن عبد الله ابن المغيرة والحكم ابن كيسان فكان ذلك أول قتل وأسر في الإسلام إذن أول من قتل وأسر في الإسلام من عدبة وسعد عدبة وسعد وذلك في السنة الثانية وكان ذلك في شهر رجب شهر رجب ده عند العرب شهر معظم ومن الأشهر الحرم فانتهز المشركون هذه الفرصة لكي يشنوا حربا دعائية ضد المسلمين حرب دعائية والحرب دعائية خطر جدا بتفت في الأعضاء وتمزق نياط القلوب وتفرق الناس وتفض الجمع الحرب الإعلامية حرب نفسية خطرة جدا فبدل المشركين يشنون حربا إعلامية ضد المسلمين أهذا محمد الذي أرسله ربه يأمر بالخير والحق يقتل الناس في أشهر الحرم كيف يكون ذلك الأمر فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يهون عن المسلمين لأن هذه الحادثة بدل من أن تكون فرحا للمسلمين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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عندينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عندينه فيموت وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إذا أنزل الله تعالى تشريعه في جواز قتال المشركين في الأشهر الحرم وبيان الله تعالى أن إخراج المشركين المسلمين من مكة وتعذيب المسلمين واضطهاد المسلمين هذا أعظم عند الله تعالى من قتل المشركين فين؟ في الأشر الحرم فكان ذلك سلوانا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين إن شاء الله سيكون الحديث بعد ذلك في غزوة بدر والحديث في غزوة بدر وفوائد هذه الغزوة وما لابس هذه الغزوة ان شاء الله نجعله في الدرس القادم